I'll get him up to her for the host, with that bit of host, I'll gain a turn for the قلبي الخايب غلبان والهموم دايما تعبان قلبي الخايب غلبان والهموم دايما تعبان به طالب روحت ابننا جاء به صوت روحت يا رجل الله حياتي التسليم للي وهبني حياتي علمني حياتي التسليم للي وهبني حياتي طول عمري أنا لا سيم طول عمري أنا لا سيم على ضعفي ذاتي ashkurtem li rabbi sana al khayrat allimni ashkurtem rabbi ديرك أنا حسيت بوجودك انت معايا جوا ديرك أنا حسيت بوجودك انت معايا اتطمنت وتعزيت اتطمنت وتعزيت ونسيت كل تعف جوايا